البهوى متجري هباء فطر القصيد ويحاك الهواء ريا حسمومي وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من بين البهوى هباء فطر القصيد ويحاك الهواء ريا حسمومي وكف القيومي تنادي, تنادي ألا من جلال. شب يحاكم لكم امتي يريد الفناء رب السماء, في السماء يا امتي انصتوا اسمعوا فجنن الامور ما في خفا قابلهم كسموم الودام وما من صدق من خاء وما من وما من الدراسي فما من مغيث ولا من عزاء ابي رحيم كشربت ماء ان طعنت فطربا ولا من شقى وامي يا امي كفكي بكا فدينك يعلو كل هورا وعرض استبيحا وما من رجاء سوى بإله مجيب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 أَإِنُّ طَوِيلًا وَمَا مِنْ دَوَاءٍ فَقَوْمِيَ الصَّهَرُ كَمَالْبَغَاءَ لسان سَلِيمٌ وقلبي كليم وعيني يصارتك في السقاء أَإِنُّ طَوِيلًا وَمَا مِنْ دَوَاءٍ فَقَوْمِيَ الصَّهَرُ كَمَالْبَغَاءَ أَذَنْ وين السريبة وين الصودو وين الإبان ونحن ننام كأهل الرطيب وفي نفلة قد يحل البلا وارجوا الإله يزيل العنا ويرسل جندا كديم السماء ليعل الكتاب ويخبص واهو وينصر جندا ألح الدعاء يعلو الكتاب ويخبو سواه ويصور جندا ألحو الدعاء ألحو الدعاء